بسم الله الرحمن الرحيم السلام من غربه الضم من الارض وهم من بعد ولبهم سيغربون في بضع سنين ان الله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآفرة ومواطنون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وَهُمْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِرِقَاقِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ في فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَشَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ ما عمروها وجائتهم وصلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين تآؤوا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهرون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبو بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.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 وَمِنْ آيَاتِنِي أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَتَشْرُونَ وَمِنْ آيَاتِنِي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلیهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واحتلاق ألسنتكم سنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم ضرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنقذكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه فَأَنْتُمْ فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَّا أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فأقم وجهك للدين حنيفا بطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدد لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاسْتَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ طَرَفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لجيهم فَرِحُونَ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 وإذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تطبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يمتذ الرزق يشاء ويخدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير من الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المصلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا وَمَا عند الله وما آتيتم ثكاث تريدون وجه الله فأولائك فأولئك هم المضعفون.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 من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفتهم يمهدون يجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجذي الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانفقنا من الذين عجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 وإن كانوا من قبل عين ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى إن لا ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولَعِنْ أَرْسَلْنَ رِيحًا تَرَعُهُ مُصْطَرِعٌ وَلَا ظَلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَكُونُ فَإِنَّكَ لَا تُصْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُصْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ أَيْدَاهُ وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَذِهِ الْعُمْيَةِ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 قِيُومَ يِذِلَّ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَهُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا الْنَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَعِنْتَهُم بِآيَةٍ الَّتِي أَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُضَطِّلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَدَا قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ